of تالي كل كل خصم عند الشامي I understand. في تسبيح والصدر كنابض التقي وان في بول مكتب بالجمال We'll have fun, I'll have fun again now. I'm <laughs> full Where's <laughs> he?